شبكه ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبدت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمه انعمت بها علينا في قديم او حديث او سر او علانيه او خاصه او عامه او حي او ميت او شاهد او غائب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك اللهم انا نسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ونعوذ بك ان نبدل نعمتك كفرا وان نكفرها بعد ان عرفناها وان ننساها ولا نثني عليك بها واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فأوصيكم ايها الناس بما وصى الله به الامم الغابره كما وصى الامه الحاضره ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله من تنبه سلم ومن غفل ندم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانى تؤفكون ايها المسلمون روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه وقال صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع اي مع العاشر وعن ابي قتاده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله رواه مسلم عباد الله لقد قام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشكر الله على نعمه وقعت لنبي قبله بمئات السنين بل وشرع ذلك لامته وبين لهم ما فيه من الثواب العظيم ذلك أن الشكر نصف الدين وأن الله تعالى هو الشاكر العليم وهو الشكور الحليم ويحب الشاكرين ووعد على, الأجر ووعد على الشكر بالأجر الجزيل وقال وسيجزي الله الشاكرين وسنجزي الشاكرين أمر الله بالشكر ونهى عن ضده وأثنا على أهله ووصف به خواص خلقه ووعد أهله بأحسن جزائه وجعله سببا للمزيد من فضله وحارسا وحافظا لنعمته وجعل الله الشكر غاية خلقه وأمره فقال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وجعل العباده هي الشكر فقال واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون أثنى الله به على أوليائه الحنفاء وانبيائه الأصفياء فقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا وقال عن الخليل عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم وذكر عن نبيه داود وسليمان انهما قالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وذكر عن سليمان عليه السلام انه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فقرن بين الشكر والعمل الصالح ولما تم له ما أراد من احضار عرش ملكة سبأ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم وهذا نبي الله يوسف عليه السلام لما صار عزيز مصر وتمت عليه النعمة بالملك واجتماع أبويه وأهله قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين شكر ربه ونسب إليه الفضل وسأل الله صلاح العمل وحسن الختام أما خاتم النبيين وإمام الشاكرين محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدماه فتقول فتقول له عائشه فيقول افلا اكون عبدا شكورا رواه البخاري ومسلم ايها المسلمون الشكر هو الثناء على المحسن بما اولاه من المعروف ولا يكون المسلم شاكرا لانعم الله حتى يشكر ربه بقلبه ولسانه وجوارحه فيعتقد في قراره نفسه ان ما به من نعمه فمن الله وحده تفضلا منه واحسانا وينطق بذلك لسانه حمدا لله تعالى وثناء كما قال عز وجل واما بنعمه ربك فحدث وحقيقه شكر النعمه الاستعانه بها على مرضات المنعم ومن استعان بنعمه الله على معصيه الله فقد كفر بالنعمه وتعرض لعقاب المنعم ان الشكر ليس مجرد حمد باللسان ولكنه مع ذلك عمل واظهار للامتنان وقد قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون وقال سبحانه فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولما امتن الله على قريش بالنعمتين التي يسعى لها كل مخلوق قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف أطعمهم وآمنهم فليعبدوا رب هذا البيت ليتم الشكر وتقر النعمه عباد الله الشكر سبب لرضى الله عن عبده وان تشكروا يرضه لكم وهو امان من العذاب ما يفعل الله بعبادكم ان شكرتم وآمنتم قال قتادة رحمه الله ان الله جل ثناؤه لا يعذب شاكرا ولا مؤمنا والشكر سبب للزياده قال عز وجل واذ تعذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم قال الحسن البصري ان الله ليمتع بالنعمه ما شاء فاذا لم يشكر عليها قلبها عذابا ولهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ لانه يحفظ النعم الموجوده والجالب لانه يجلب النعم المفقوده ولما كانت هذه هي منزلة الشكر كانت وظيفة إبليس أن يصد الناس عن الشكر وأن يصرفهم عنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وما أقل المتصفين بالشكر قال الله عز وجل إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولهذا كان من دعاء الأنبياء رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بقوله اللهم إني أسألك شكر نعمتك رب اجعلني لك شكارا وأوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه وأخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك ثم قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح عباد الله إذن الله تعالى أعطى وأجزل وأنعم وتفضل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعبوا وعدوا نعمه الله لا تحصوها وانما تثبت النعمه بشكر المنعم وقد وعد سبحانه واوعد فقال وهو القادر واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد كفران النعم وجحوزها واتخاذها مطيه للعصيان والتمرد والبطر والاستكبار على اوامر الله ونواهيه سبب لمحق البركات وسلب النعم وتبديلها بالنقم ونزول البلايا والعقوبات العامه وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فاداقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الجوع والخوف ولقد قال كفرت بنعم الله ولم يقل كفرت بالله ذلك ان كفران النعم سبب الجوع والخوف وسبب الفتن والاضطراب في الامن والمعايش وان من كفران النعم الاسراف والتبذير والطغيان والتباهي بما يجلب سخط الله ومقته وينزل غضبه وعقابه كلا ان الانسان لا يطغى اراه استغنى فلا تكونوا من الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحل قومهم دار البوار وضرب الله مثلا للتبديل فقال سبحانه لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كَفَرُوا وهل نجازي إِلَّا الكفور إلى أن قال سبحانه عنهم فجعلناهم أحاديث وَمَزَّقْنَاهُمْ كل ممزق إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لكل صبار شكور انظروا لمن حولكم كيف دهمتهم النوازل فبفبدلو بالنعمة نقمة وبالامن خوفا وبالغنى فقرا وجوعا ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم كم من امه كانت امنه مطمئنه تجبى إليها ثمرات كل شيء وياتيها رزقها رغدا من كل مكان لم يخفق فيها قلب من خوف ولم تتضور نفس من جوع فانقلبت احوالها في طرفه عين فاذا بالنعمه تزول وبالعافيه تتحول واذا بالنقمه تحل وكم حكى الزمان عن دول وامم وافراد وجماعات اتت عليهم عقوبات نزعت اصلهم ومحت اثرهم لم ينفع معها سلاح ولم تغني عنها قوه وكل احد من البشر له مدفع ومنه حيله ولا ملجئ من ربنا ولا منجا منه الا اليه فهو القوي القاهر والعزيز القادر وهو العظيم الذي لا أعظم منه ولله مع خلقه أيام وسنن فأين ثمود وعاد وأين الفراعنة الشداد أين من قد الأرض ونحت الجبال وحازوا أسباب القوة واحتاطوا للنوائب لما نسوا الله أوقع بهم بأسه فصاروا بعد الوجود أثرا وأصبحوا للتاريخ قصصا وعبرا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 الحمد لله أجزل في عطائه وأغدق في نعمائه وعافى من بلائه أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة فلله الحمد كثيرا كما ينعم كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه والتابعين اما بعد ايها المسلمون لحفظ النعم العامه والخاصه ومنها الامن في الاوطان واجتماع الكلمه ودوام العيش الرغيد لحفظ تلك النعم الجليله اسباب شرعيه لا يغني عنها توافر الاسباب الدنيويه بل ان الاسباب الشرعيه هي الاصل وقد رايتم قوه عظمى قبل عقدين من الزمان تتفكك وتنهار حتى صارت دولتها دولا وسلاحها سلعه بيد المبتاعين فما اغنت عنها سعه اراضيها فما أغنت عنها سعة أراضيها وكثره جيشها ولا قوه عتادها وقل مثل ذلك حيال احداث هذه السنين وسرعه تبدل الاحوال وفي المقابل هذه جزيره العرب كانت خارج الحضاره والتاريخ فلما اشرقت شمس الاسلام منها وعليها اصبحت قطب العالم ومركزه تجب إليها الكنوز والثمرات ثم تاخرت فبعدت عن التاثير حين من الدهر حتى ادين الله بقيام الدعوه الاصلاحيه فيها على منهاج النبوه قبل ثلاثه قرون فعادت جزيره العرب مضيئه وضيئه واخرج الله لها ولاهلها كنوز الارض واتاها الخير من حيث لا تحتسب واسمعت العالم كلمتها وهابها واتقاها من لم يكن يابه لها قبل عقود ولم يكن لها ذلك الا بتوفيق الله تعالى وارادته الخير لهذه البلاد وان الدوله اسست على كتاب الله وسنته رسوله صلى الله عليه وسلم وستبقى ما دامت باقيه على ذلك النهج وستدوم ما دامت محافظه على ذلك الاساس الذي قامت عليه ومن ضرورات البقاء ومن ضرورات البقاء الوعي بهذه الحقيقه والثبات على هذا المبدا ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب وان المحاولات المعاديه من الخارج وصداها في الداخل من بعد المت... من بعض المتاثرين بها ممن يحاول زحزحه هذه البلاد عن النهج الذي تسير عليه هو في حقيقته زحزحه لها عن مصدر القوه والتمكين الذي وهبه الله لها وقطع مدد السماء لها من الرزق والامن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 والتبديل في الدين الذي تخشى عواقبه هو كل تبديل يؤول الى افراط او تفريط فالغلو وتكفير المسلمين واسترخاص الدماء ونشر الفوضى هو نقص في الدين وزعزعه له قبل ان يكون زعزعه للامن وتدميرا للحياه والالحاد ونشر الفاحشه والاستهانه بمحارم الله والمجاهره بما يغضب الرب هو هدم للدين وصد للناس عنه وكفر بالنعم فالافراط والتفريط والفسق والغلو وجهان قبيحان للفجور وليس احدهما باعولاد المحاربه والمنع من الاخر وكلاهما كحدين قص يطبقان على السبب الموصول بالسماء فلا يزالان به حتى يقطعانه فما بال اقوام يريدون ان يبدلوا نعمة الله كفرا ويحل قومهم دار البوار اولم يروا اننا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم الم يروا ان الله قد انعم بالامن والاجتماع والخير والفضيله ام ان النفوس المريضه لا تهدى حتى تجلب الفوضى والاضطراب والخلاف والانفلات وتنشر الردائل واسباب تبديل النعم الا حقا على العقلاء ان ياخذوا على ايدي السفهاء فان الضرر اذا وقع لنا للجميع ومن واجب كل مسلم ان يدافع عن حقه في حفظ الامن والفضيله وما دام التناصح مبذولا بين الناس والاحتساب حاضرا فيما بينهم فان ذلك امنه من العذاب وزوال النعم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصيحون الا فقدروا لنعم الله قدرها ولا تبدلوا فيبدل الله عليكم وكونوا حصنا منيعا في وجه عواد الكفران حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك هذا وصلوا وسلموا على خير البريه وازكى البشريه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وآل الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين اللهم ابرم لهذه الامه أمر رشدا يعز فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر يا رب العالمين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 اللهم حرر المسجد الاقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين اللهم الطف باخواننا في سوريا اللهم ارفع عنهم البلاء وعجل لهم بالفرج اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول امرهم يا راحم المستضعفين ويا ناصر المظلومين اللهم احقن دماءهم وامن روعاتهم واحفظ اعراضهم وسد خلتهم واطعم جائعهم واربط على قلوبهم وثبت اقدامهم وانصرهم على من بغوا عليهم اللهم اصلح احوالهم واجمعهم على الهدى واكفهم شرارهم اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن عاونهم. اللهم صر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى وخذ به للبر والتقوى اللهم وفقه ونائبيه واخوانهم واعوانهم